بسم الله الرحمن الرحيم قل يا وأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعمد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم وعابدون مها أعبد لكم دينكم وليدين